الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا السبلا Can zül kerami mena'n hadil umani, على الحسابي كل العربي في خدمته أزك النسبي على الحسبي سعت الشجرون تقى الحجر شق القمر بإشارته سعت الشجرون تقى شق القمر بإشارته Jibrilün atâ leyle teşra daa li hazreti Jibrilün daa li şerfa ve min ümmetihi naal şerfa ve min ümmetihi. لنا بإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا بإجابته